tan ku se ni فَإِنَّهُ fein na ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا لازك منكم من أحد أبدوا علىك إن الله أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقوباء والسعة وَلْيَعْفُو وَلْيَرْفُقُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَنُخْطِئَ وَاللَّهُ رحيم إن الذين يرمون المؤطلات الغافلين ذ ي به الم اللههُينهُ الخَق ق والقبيثات للقبيثين والقبيثون للقبيثات والطيبات للقبيثين وين نوان وين I'm أولئك iga مما يقولون لهم namin يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تتأمين gesù valu la وَاللَّهُ بِمَا كَمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ والله هو ما تبدون وما تستمون لا اي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بام I'm gonna تکم <تصفيق>